بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ولا زال الحديث هنا يتعلق بتعريف الحكم الصلاح عند الاصوليين وسبق قول الله نظ رحمه الله تعالى ثم خطاب الله للنبي تلق لتق بفعل من كلف حكم تاون خطاب الله بن انشاع تعلق بفعل من كلف حكم فالاحق ليس لغير الله حكم أبدا ومر معنا تعريف حكم في لسان العرب عرفنا اهميه العلاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي عرفنا ان ثم ان ثم الصلاحي في تعريف الحكم الصلاح صلاح من نقصكم شوي الصلاح في والصلاح في ما تعريف الحكم عند الفقهاء هات. ما حد يجيب هكذا تعريف الحكم عند الفقهاء اين الفقهاء ها محمد ما هو لا تعريف الحكم اريد تعريف ها مسعود مدلوله الخطاب واثره صحيح لا باس ومر معنا قول امام احمد ها نعم خطاب الشرعي وقوله هكذا اورده عند تعريف الفقهاء قلنا هذا في نظر ليذا لماذا لان الخطاب هو كلام الله عز وجل هذا تعريف الاصوليه مش تعريف الفقهاء انما ننظر في المدلول اذا مقتضى الخطاب أو مدلول الخطاب او اثر الخطاب هذا يتعلق ب حكم عند الفقهاء عند الاصوليين فاهم يا <تصفيق> لا نريد جمع الجوامع المتعصبون لجمع الجوامع ما عرفوا به <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها <أيه>؟ ما لك رغضانا انه له راي اخر هذا يوم واحد وذكروا كيف لو يومين نعم أي. أي. الله على اولا المتعلق بفعل المكلف هذا ثانيا من حيث انه مكلف بالاقتضاء الى اخره هذه زياده اخرى ياتي بحثها وبعضهم يزيد من حيث انه مكلف به يرانا به لا منها لا منها ما سبب اختلاف الحaddin بين الفقهاء والاصوليين لماذا اختلفوا لماذا هذا قال أثر الخطاب أو مقتضى الخطاب أو مدلول الخطاب والاصوليون نفروا عن تعريف الفقهاء قالوا خطاب الله فرق بين الخطاب وبين مدلول الخطاب لماذا انور اي حسنت اي حسنت اذا الاصوليون نظروا لان بحثهم في الأدلة قران نفسه سنه نفسه الى اخره في الأدلة في اعين الادله اي لا اذا يكون بحث فيما يتعلق بالدليل وسموا الخطاب نفسه حكما شرعيا حكما شرعيا واما الفقهاء فنظروا الى الى متعلق الخطاب ولذلك عندنا الاصوليين خطاب الله المتعلق عندنا متعلق ومتعلق ما هو المتعلق الخطاب والمتعلق فعل مكلف اذا الاصوليون نظروا الى المتعلق والفقهاء نظروا الى المتعلق لان بحث الاصوليين في الأدلة وبحث الفقهاء في فعل المكلف علم المكلف طيب ما المراد بالحكم هنا حكم الشرعي التكليفي او الوضعي او للتكليفي ولا الوضعي او هما اربع احتمالات عقليه تعريف هنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف المراد نعم هما مع هما مع لكن الظاهر الصنيع للسبك في جمع الجوامع عنه به التكليف بحسب عنه به التكليف بحسب لكن سياتي ان الصحيح ان الخطاب الوضعي خطاب حكم شرعي يعني ثم خلافا بينهم لذلك بعضهم يرى كبن الحاجب يرى ان السبب والشرط والمانع لحوها انها ماذا انها من خطاب العقل او من الحكم العقلي حكم العقل وليست حكم شرعي والصحة والفساد كذلك والصواب انها حكم شرعي حينئذ المعرف هنا الحكم الشرعي الشامل لتكليفي والوضعي على الصحيح قلنا خطاب هذا جنس وهو فعال بمعنى مفعول بمعنى مفعول او قبل ان نقول بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول هذا قبل ان نقول فعال بمعنى مفعول الخطاب هذا مصدر هل المراد به المعنى المصدري طيب خطاب هذا جنس في التعريف وهو مصدر خاطم يخاطب خطابا المخاطبه هل المراد به المعنى المصدري وما المراد بالخطاب اذا حمل على المعنى المصدري ما هو المعنى المصدري هنا اسمعني بصوتك ما هو المعنى المصدري التعريف حسنا ها ها. لا اله الا الله اريد تعريف تعريف الخطاب المعنى المصدرى ها ايش هو توجيه الكلام للغير قيل للافهام عرفه في اختصر التحليل بقونه قول يفهم من سمعه منه او قدمت شيئا مفيدا مطلقا او له مطلقا ما اراد به ايه كلها المعلومات في الورقات انا نظرت فيما علقته على الورقات يعني ما في شيء جديد كل هذا شرحناه في الورقات شرحناه في قواعد النحو ليس ثم جديد ها محمد اولى قصد افهام السامع اولى اذ بعضهم قيد الخطاب توجيه الكلام للغير للافهام احترازا مما لم يفهم فلا يكون خطابا خطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مفيدا لماذا قال مفيدا قيده ها ايما أي. القول هنا مرادف ل لله على قوله صحيح ابن حاتم قول خصم من اللازم ولما أخذ القول بمعنى اللفظ واللفظ فيه مهمل ومستعمل نحتاج الى الى التقييد نحتاج الى, الى, الى, الى التقييد طيب نبدا قال المصنف رحمه الله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف عرفنا ان الخطاب جنس في التعريف وهو مصدر خاطبا او مصدر مخاطم يخاطم خطابا المخاطمه والمعنى المصدري توجيه الكلام لمخاطب قاله الفتوحي وقيل هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام وزاد بعضهم بحيث يسمعه حيث يسمع. يسمع الغير ثم نقل هذا المصدر بالمعنى المجازي والاستعمال المجازي أو ان شئت قل صار حقيقة عرفيا في المخاطب به في المخاطب به حينئذ المراد بالخطاب هنا المخاطب به بمعنى الكلام نفسه بمعنى الكلام نفسه حينئذ الخطاب اما يراد به المعنى المصدر واما ان يراد به اسم المفعول وعندهم عند الاشاعره يمتنع, يمتنع حمله على المعنى المصدر وعند اهل السنه والجماعه لا يمتنع كما سياتي يجوز الوجهان يجوز الوجهان اما أن يراد به المعنى المصدرى وإما أن يراد به اسم المفعول لكن عند الاشاعره عينوا أن يكون الخطاب فعالا بمعنى مفعول او نحذف كلمة خطاب وناتي بكلمة كلام فنقول كلامه كما قال الصاحب ما كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث انه به مكلف هذا عرف به الحكم الشرعي حين اذا عن كلمة خطاب إلى كلمة كلام لما ذكره السبكي وغيره قال المحل في قوله خطاب الله اي كلامه النفسي لما فسروا الخطاب بانه كلامه النفسي ومعلوم ان الكلام النفسي عندهم لا حرف ولا صوت وهو قديم ومعلوم أن متعلق الخطاب هو المكلف وهو حادث حينئذ لزمهم أحد أمرين اما أن يقول الخطاب كلام الله عز وجل ليس بقديم وإما أن يقول بقدم المخلوق ولجاوا الى ماذا اما تحويل اللفظ من كلمة خطاب إلى كلام وإما صرف خطاب عن كونه بالمعنى المصدر الى اسم المفعول الى اسم المفعول اما عند اهل السنه والجماعه فلا اشكال في المعنيه لأن الكلام كلام الله عز وجل لان الكلام كلام الله عز وجل لفظ ومعنى والمخلوق حادث والمخاطبه هذه لا مانع ان تكون حادثة لا مانع أن تكون حادثه لأن المعتقد أن الكلام أزلي النوع حادث الأحاد اذا المخاطبه والخطاب بالمعنى المصدري توجيه الكلام للغير هذا حادث وإن كان أصله أزلي أو شئت تقول قديم ولكن باعتبار احاد حادث اذا لا مانع عند اهل السنة والجماعه أن نفسر الحكم الشرعي بانه الخطاب بالمعنى المصدري ويكون توجيه الكلام من الله عز وجل للغير هذا حادث اذ الخطاب يستلزم ماذا يستلزم مخاطب بكسر الطاء ومخاطب لما كان بالمعنى المصدري يستلزم مخاطب ومخاطب وهو قديم عندهم حينئذ وقعوا بين نارين اما ان يقال بان الكلام ليس قديما وهذا مخالف لمعتقد اعتقد وإما أن ان بأننا المخلوق قديم وهذا فاسد باطل حين يد ان توجه الى اغلاق هذا الحد بكلمه خطاب ولجاوا إلى كلام أو أن يؤول المصدر بمعنى اسم المفعول معناه اسم المفعول ولذلك قال المحل خطاب الله كلامه النفسي الازلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على صح ثم خلاف بينهم الكلام القديم هل يسمى خطابا ام لا عن... لماذا اختلفوا لأن الخطاب يستلزم مخاطب لابد انه يخاطبه كيف كيف يسمى الكلام خطابا وليس عندنا مخاطب يأمر من وي... وينها من ممن ويخبر من اذا لابد من مخاطب حينئذ لما لم يكن المخاطب موجودا الذي هو المخلوق العبد المكلف انا ذاك حينئذ قالوا هل يسمى الكلام الذي هو النفس في الاذن خطابا ام لا ففيه خلاف بينهم بناء على مسألة أن الخطاب كلام الله عز وجل وهو النفس فوقعوا في مشاكل اولا في تحريف معنى الكلام وعرفنا الرد عليه في الدرس الماضي ثانيا في كونهم اخذوا الحكم اخذوا الخطاب جنسا في الحكم اخذوا الخطاب للسب الحكميه فوقعوا بين ما وقعوا فيه ولذلك مر معنا كلام الشيخ الامير رحمه الله تعالى ان ثم اضطراب تناقض جميع ما يكتبه الاشاعره في تعريف الحكم الشرعي أكثرهم متناقض ومضطرب ولذلك الذي يريد أن يسوي بين اوله واخره ويظن انهم على حق يقع عنده خلط في في النتائج لماذا لانه كلام مضطرب لانهم ارادوا أن يوفقوا بين الكلام النفسي وبين مخاطب ومخاطب وبين كون المكلف حادثا واقع بينهم ما وقع اذا قال البناني معلقا على كلام المحلي لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه معناه توجيه الكلام نحو الغيل للافهامي امرا اعتباريا يعني لا يتصف بالوجود لا يتصف بالوجود لماذا لا يتصف بالوجود لأننا نصف كلام الله بكونه قد وقع خطابا وليس عندنا مخاطبا ليس عندنا مخاطب اذا هو أمر اعتباري امر اعتباري يعني أمر في الذهن وأما في الوجود فليس عندنا توجيه الكلام لم يكن ثم مخلوق فيوجه الله عز وجل في القدم إليه الأمر أو او النهي لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغيل للافهام امرا اعتباريا لا يتصل بالوجود فلا يصح تعريف الحكم به فسره بالكلام سره بالكلام يعني ينبغي إذا أردنا صحة الحد أن نفسر الخطاب بكونه الكلام نفسي لماذا لأن الخطاب توجيه الكلام للغير للافهام وهذا يستلزم مخاطب ومخاطبا وعندنا المخاطب هو الله عز وجل وليس عندنا مخاطب ليس عندنا مخاطب ومن هنا نعلم سبب عدول صاحب المراقي كما ذكرناه في الدرس الماضي ونقل السبكي في الابهاج عن القاضي أبي بكر. ابي بكر قوله الكلام يوصف بانه خطاب دون وجود مخاطب الكلام يوصف بكونه خطاب دون وجود مخاطب هذا كيف يكون هذا, هذا تناقض كيف يوصف بكونه خطابا وليس تم مخاطب الا لازم يصدقه العقل لكن هم ارادوا ان ينزلوا او ان يفرعوا هذه المسائل من أجل أن يثرو ما عندهم من بدعه وهي كلام النفس ولذلك وقع التناقض هذا القاضي قال ولذلك أجزنا أن يكون كلام الله في ازله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته مخاطبه عن الحقيقة واجزنا كونه امرا او نهيا قال السوكي فعلى هذا لا يصح ان يؤخذ الخطاب في حد الحكم لأن الحكم عندنا قديم ويجب أن يقال الكلام اذا اراد أن يضيف معنى على معنى الخطاب وهو بكونه الكلام النفسي فوقع في اشكال اذا ينبغي تعديل هذا اللفظ من كونه خطابا الى التصريح بكونه كلاما لماذا لأن الكلام لا يستلزم ماذا مخاطبا الكلام لا يستلزم لو قال الحكم الشرعي هو كلام الله المتعلق لم يكن عندنا اشكال لم يكن عندنا اشكال لماذا لانه لا يستلزم الكلام ان يكون ثم مخاطب لكن إذا قيل خطاب خطاب المعنى اللغوي لابد من توجيه الكلام الغير فلا من مخاطب ثم قال فحصل في الخطاب قولان احدهما أنه الكلام وهو ما تضمن نسبه اسناديه يعني مبتدا وخبر وفعل فاعل والثاني أنه اخص منه أخص منه لأن كل خطاب كلام والعكس وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لافادته لافادته فاما ان يقال خطاب واما أن يقال كلام والكلام عندهم اولى اخذه في حد أو اخذه جنسا في حد الحكم الشرعي هم يقولون بقدم الكلام تبين هذا كلام مهم يقولون بماذا بقدم الكلام النفس وجعلوا الحكمه هو الخطاب هنا يأتي الفيصل بين قول اهل السنه وقول الاشاعره قالوا بماذا بقدم الكلام كلام قديم ما معنى كونه قديما بمعنى انه حصل الكلام جملة وتفصيلا قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والارض هذا المراد بكونه قديما كل كلام الله عز وجل القديم لم يكن منه شيء حادث البتة ولذلك النزول أوله بماذا ينزل ربنا فيقول كلا ليس المتكلم هو الله عز وجل وانما المتكلم هو الملك أو او الى اخره فاردوا التحريف فحرفوا النص لماذا لأن الكلام كله جمله وتفصيلا قديم بمعنى أنه تكلم الله عز وجل باحاد الكلام قبل أن يخلق السماوات والارض اذا انتهى في القران يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه الله عز وجل امر المؤمنين هذه الامه قبل أن يخلق السماوات والارض اذا هو قديم هذا اولا ثانيا جعل الحكم هو الخطاب لكن بالمعنى المصدري وهو توجيه الكلام إلى الغير يلزم أحد أمرين يلزم على هذا التعبير كونه كلاما قديما ثم اخذوا الخطاب وهو معنى المصدر يلزمهم أحد أمرين الأول اما نفي الأول وهو كون الكلام قديما وإما إثبات قدم المخاطم واحلاهما مر عند الاشاعره لا هذا ولا ذاك لا يمكن ان يرجع الى كون الكلام ليس نفسيا ويمتنع عندهم ان يقال بقدم المخلوق لما قال الفلاسفه قدم العالم كفروهم اذا لو قالوا بقدم المخلوق لوقعوا لو فيما وقع فيه الفلاسفه ولذلك اختلفوا في تسمية الكلام خطابا قال الزركشي البحر المحيط في الجزء الأول 68 و100 الصحيح وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا انظر من الأمور المحزنه عالم كبير ويجعل معتقده معلقا بشخص لا بكتاب ولا بسنه هذه من سيمه اهل البدع انهم لا يرجعون الى الكتاب والسنه ولذلك تجد اهل السنه والقاص صحيح ما قاله ربنا جل وعلا في كتابه كذا او جاء في السنه النبويه الصحيح وبه قال الاشاعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطب عند وجود المخاطب يعني تكلم الله عز وجل في القدم وخاطب المخاطب لكن بشرط بشرط ماذا؟ بشرط وجود المخاطب فصح بهذا التاويل أن يسمى الكلام القديم خطابا لأن المتكلم هنا تكلم ووجه الكلام إلى مخاطب على تقدير وجوده متصفا بشرائط التكليف هذا من التاويل قال قال ابن القشيري انه صحيح انه الصحيح يعني يسمى خطابا في الأزل قال ابن قشير انه صحيح وجزم القاضي ابو بكر بالمنع لما نقله السابق في الابهاج لانه لا يعقل الا من مخاطب ومخاطب يمتنع ان نسمي كلام الله تعالى القديم بانه خطاب لانه لا بد لا يعقل في العقل يمتنع ان يوجد مخاطب ولا مخاطب يكلم من يخاطب من هذا عبث وسفه لا يوسف الله تعالى به قال لانه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطم وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث لان المخاطب حادث لذو المخلوق حينئذ يستلزم ماذا يستلزم حدوث الخطاب وإذا استلزم حدوث الخطاب فاللازم باطل والملزوم اضل منهم وعلى كلام القاضي ومن تبعه في بيان حجتي من منع تسميته خطابا أن الخطاب والمخاطبه من صيغ المفاعلة التي تقتضي وجود مخاطب ومخاطب وعلامات قرر عندهم قدم الكلام لزم ان سموه خطابا قدم المخلوق وهذا باطل يعني اللازم فلزم منه بطلان الملزوم واما من اجاز هذا من منع من منع ان يسمى كلام الله عز وجل بانه خطاب منعه لماذا لانه يستلزم المخاطب المخاطب والمخاطم حادث حينئذ يستلزم ماذا حدوث المخاطبه وهذا ممتنع حينئذ لا يجوز أن يسمى كلام الله تعالى بكونه خطابا اما من أجازه فأجازه على التأويل السابق أن يكون من اطلاق المصدر وإرادة اسم المفعون اذا تنتبه اذا قرات المطولات في أصول الفقه هذا لا تأخذ بكل تعليل الحكم صحيح لكن التعليل ليس بالصحيح الحكم صحيح وهو انه يجوز ان يكون الخطاب مصدر بمعنى اسم المفعول لا اشكال فيه لان التوجيه توجيه الكلام للغير يحتمل ان يراد به هذا المعنى المصدر ولا اشكال في إثبات عند اهل السنه والجماعه ويجوز ان يراد به اسم المفعول حينئذ تجويزنا لكونه بمعنى اسم المفعول ليس فرارا من كون الخطاب هنا لا يمكن حمله على المعنى المصدر فاذا مر بك هذا الكلام حينئذ تنتبه لي للتعليل واما من أجازه يعني أجاز أن يسمى الكلام في القدم خطابا فعلى التأويل السابق أنه من إطلاق المصدر وإرادة المفعول وهذا لا يستلزم ماذا قدم المخاطب لا يستلزم قدم المخاطب لماذا لان ليس عندنا خطاب ليس عندنا خطاب وانما هو مخاطب به وهو الكلام فيكون من قبيل المجاز قبيل المجاز ونحن نقول هذا توجيه سليم لا اشكال فيه لكن مع جوازه يجوز أن يراد به الخطاب بالمعنى المصدري اذ لا مانع ان يخاطب الله عز وجل وكلامه قديم النوع أو ازلي النوع حادث الاحاد وأما من أجازه فعل التأويل السابق وهذا لا يستلزم قدم المخاطه ولذلك قيل قال بعضهم الخلاف لفظي خلاف لفظ عندهم عند الشاعر لانه إذا أريد بالخطاب المعنى المصدري وهو توجيه الكلام امتنع تسمية كلام الله خطابا لانه قديم ولا قديم مع الخالق واذا أريد به كلام المخاطب به فهذا لا يستلزم قدم المخاطب لا يستلزم قدم المخاطب لكن الظاهر انه ليس لفظيا هذا ادعاه بعض المتاخرين من الاشاعره لكن الظاهر ان الخلاف جوهري بينهما لانه اذا سلم بأن كلام الله عز وجل خطاب المخاطب لا تعقل عقلا ولا في لسان الشرع إلا من وجود مخاطب ومخاطب حينئذ ماذا يلزمهم يلزمهم وجود الخطاب دون المخاطب حينئذ نكون عبثا اذ يامر الله عز وجل من ليس موجودا وعلى مذهب اهل السنه والجماعه لا مانع من الاطلاقين إذ لا محذور شرعي اذا حاد الكلام ليس قديمه والله اعلم بكون الكلام النفس حكما كلام النفس عندهم حكما مبني على راي الاشاعره ومن تبعه من قدم الخطاب وأزلية تعلقات الكلام وتنوعه في الأزل امرا ونهيا ونحوهما فهم هذا الباب مبني على فهم الكلام عند الاشاعره معلوم عند الاشاعره أن الكلام قديم هل يتنوع أو لا يتنوع عندهم خلاف لكن الأكثر المرجح أنه لا يتنوع لا لا يتنوع ما المراد انه يتنوع لا يتنوع هل نقول هو انواع امر ونهي وخبر واستفهام وتمني وترجي ونحو ذلك أو لا نقول؟, نقول هو شيء واحد ويسمى امرا ونهيا باعتبار المتعلق اما المتعلق فهو متحد شيء واحد فانت علق بافعل وعندهم مخلوقه صار الكلام امرا وان تعلق بي لا تفعل صار كلاما نهيا اما الكلام فهو شيء واحد لا يتنوع لا يتنوع عندهم على هذا الكلام المذكور كونه الكلام النفسي على راي الاشاعره من قدم الخطاب واضح خطاب قديم وازليه تعلقات الكلام وتنوعه في الأزل امرا ونهيا ونحوهم هذا على القول الآخر بان الكلام يتنوع حينئذ الكلام من حيث الجنس قديم وانواعه كذلك قديمه فالامر قديم والنهي قديم والخطاب الاستفهام قديم والاخبار قديم فكل ما يكون نوعا للكلام فهو, فهو قديم اذا جنس الكلام قديم وكذلك انواعه قديمه يريد عليه على هذا الكلام ورأي الشعالي يرد عليه لزوم الأمر بلا مامور إذا قيل بان الأمر قديم حينئذ الامر من هل يعقل بأن عاقلا من البشر يأمر من ليس امامه أحد جواب هذا سفه يعتبر عند العقلاء يعتبر سفاه فيلزم على هذا الكلام بأن الانواع قديمه الأوامر والنواهي والاستخبارات ونحوها الاخبار انها قديمه يلزم منه ماذا وجود امر ولا مأمور ونهي ولا منهي لزوم الامر بلا مأمور والنهي بلا منهي والاخبار بلا سامع يخبر من لا يوجد احد يسمع والنداء والاستخبار بلا مخاطب وهو سفه تعالى الله وتقدس عنه اذا على القول بانه يتنوع كلامه جل وعلا وتنوعه اهل السنه والجماعه لكن التنوع في جنسه قديم وفي انواعه حادث على راي الاشاعره أن هذه الانواع كلها قديمه فلزم عليه هذا اللازم أجيب جهه الأشاعرة بأن ذلك في الكلام اللفظي دون النفسي كلام اللفظي دون النفسي. هذه النواقد وهذه المستلزمات الفاسده التي تدل على ان هذا الأمر من السفه والعبث هذا لا يلزم في الكلام النفسي وانما يلزم في الكلام اللفظي والكلام اللفظي مخلوق الكلم مكلف فوصفه بكونه إذا وجد بأمر بلا معمور ونهي بلا منهي حينئذ نكون سفها لكنه ما وجد ما ورد في القدم ما الذي وجد في القدم ما هو الكلام النفسي وأما كلام اللفظ الذي يلزم منه هذه اللوازم الفاسده فلم يكن موجودا لانه مخلوق عندما وجد المكلف واضح هذا اجيب بأن ذلك يعني ذلك اللازم من العبث والسفة متى بأن ذلك في الكلام اللفظي دون النفس دون النفسي وبان السفه انما يلزم لو خوطب المعدوم وامر في عدمه يعني حال عدمه إذا خوطب هذا جواب آخر الجواب الأول أنه يلزم في اللفظ لا في النفس الأمر الثاني أنه لو خوطب المعدوم لا بتأويل أنه سيوجد حين قالوا هذا سفها لكنه ليس الامر كذلك واما على تقدير وجوده بان يكون المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه حكم في الازلي لما يفهمه ويعقله فيما لا يزال فلا اذا السفح والعبث يرد على الكلام اللفظي لا على النفس ثم الحكم عندكم قديم عيسى الجنس قالوا الكلام النفسي لما أمر الله عز وجل امر معدوما بتقدير وجوده هذا ليس بعبث واما أمر معدوم لا بتقدير وجوده هذا يستقيم عليه أنه سفه وليس الامر كذلك قاله العضد ما هو معنى قول بعضهم المعدوم ليس بمأمور في الأزلي لكن لما استمر الأمر الأزلي إلى زمان وجوده صار بعد الوجود مامورا وسيذكر المصنف مسألة المعدوم هل هو مامور ام لا هل هو مخاطب ام لا سياتي بحثه مفصلا وهذا ما نص عليه الشيخ الامين في مذكرة بان الاضطرار في تعليل الحكم راجع الى سببين وذكر منهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات المجرد عن عن الصيغه وهذا كما ذكرت من عجائب الاصوليين فروا من بدعه اصلوها الى بدعه اخرى ففسروا الحكم بانه الخطاب وجعلوا الخطاب قديم والحكم قديم وهو متعلق بحادث فكيف نجمع بين هذه المتناقضات فكلن اذل بي بدلوه قلت هذا من عجائب الاصوليين فردوا الحكم إلى ما زعموه من الكلام النفسي لله تعالى والاصوليون إنما يبحثون في ماذا هذا دسيسه أخرى عن ناقض آخر قالوا الحكم خطاب الله ثم ردوا خطاب الله إلى الكلام النفسي نقول انت مناقضتم اصلكم انتم تبحثون في الالفاظ في الدلالات لماذا فسرتوه بالكلام النفسي هذا تناقض والاصوليون انما يبحثون عن الالفاظ فهذا ارتكبوه لبدعتهم في كلام الله تعالى ولما الزموا بوصف الله تعالى بالعبث فروا إلى الكلام النفسي دون التكلم به وهذا لا يتصور ولا يفهم اصلا ليس عندنا كلام نفسي ابدا لا يتكلم به هذا لا وجود له وانما هو في خيال وعقول انا شاعر واما وجود شيء في النفس تتعلق به الاحكام اقول هذا لا لوجود له فقالوا الحكم قديم ثم فسروه بكلام الله تعالى النفس فاورد عليهم أن كل مخلوق حادث بعد ان لم يكن فيلزم ان يكون الله خاطب خلقه بالاوامر والنواهي آزلا ولا مخاطب موجود وهو العبث الذي ينزه الله تعالى عنه فاجاب بأن العبث إنما يلزم في الكلام اللفظي للنفس وهذا لا يسلم لهم لانه ليس عندنا فرق بين اللفظ والنفس بل اللفظ هو كلام الله تعالى فما نفي عن الكلام النفسي ينفع عن كلام اللفظ اذا وقعتم في في الاضطراب لانهم صلو على بدعت هذا لعب منهم عبث وإن كانوا كبارا وان تكلموا بكلام طويل عريض قد ياخذ بعض ربع المجلد احيانا في تعريف الحكم الشرعي لكن كله طلاسيم وكل ظلمات بعضها فوق بعض ونحن نذكر كما ذكرنا سابقا لا نريد أن نؤلف كتب في اصول الفقه نقول تجديد الصوره الفقه لا نريد أن ندخل معهم لنقول هذه الكلمه باطله ويرد عليها كذا وهذه الكلمه حق ونخلص بنتيجه أولا نفسد ما قد افسده على كثير من الناس نفسده يعني بمعنى اننا نبين الحق فيه ونقطع عليهم الطريق نقول هذا انما حصل لكذا وكذا لانه مبني على بدعة عندهم ثانيا نبين الحق ممزوجا مع كلامهم ثالثا لو فصلنا ما نسميه بتجديد حينئذ هذه الكتب الكثيره هي عامه طمت كيف يتعرض لها لكن لما يسرح جمع الجوامع والمحل الاضويه الى اخره بهذه الطريقه فانه هو التجديد والله اعلم هو الذي نحتاجه باننا نقف مع الفاض هؤلاء العضود واليدي اليدي العاض الى اخره وكذلك في النفائس القرافي والمحل والعطار البناني التي اشتهرت عند الشعر الان إذا وقفنا مع كلامه وبيننا هذا في دخل وهذا باطل وهذا تناقض ثم تسمع حين تقرا كلام تعجب منه كلام عقلاني كبير جدا وتنظر فيه فإذا به مخالف لاص من أصول اهل السنه والجماعه تقول هنا هذه الطريقه هي التي ينبغي العنايه بها وسياتي ما يتعلق مساله تكليف المعدوم أو خطاب المعدوم أو امر المعدوم تبقى مساله اشار اليه العطار حاشيته وهي قولهم اعترض بأن الحكم المصالح هو ما ثبت بالخطاب ما ثبت به بالخطاب كالوجوب والحرمه ونحوههما مما هو من صفات فعل المكلف لا نفس الخطاب الذي هو من صفاته تعالى وهذا على ما مر تقريره يعني سبب افتراق الحكم الشرعي عند الفقهاء والاصوليين هو باعتبار النظر اعتبار النظر اما اللفظ فهو متحد فنظر الاصولي في اللفظ ونظر الفقيه هو في متعلق اللفظ في متعلق اللفظ حينئذ قال اوراد بأن الحكم المصالح عليه هو أثر الخطاب ما يترتب على الخطاب مدلول الخطاب كانه اراد ان يوحد التعريفين فيقول إذا نظرنا إلى الى الصلاح الاصوليين اشبه ما يكون بنظري ليس عمليا وهو, وهو كذلك لكن نحن نوافق لماذا لانه يتفق مع موضوع الفني الحكم الشرعي عند الاصوليين اتفق مع الموضوع واذا جعلنا الوحدة واحدة فهو اولى لكن من حيث ما يترتب عليه العمل تعريف الفقهاء انسب الياق ولذلك اعترض بعض الاصوليين بان الخطاب ليس هو الحكم الذي يتعلق به فعل المكلف وانما مدلول الخطاب هذا الذي قاله العطار اعترض بأن الحكم المصانح هو ما ثبت بالخطاب يعني مدلول الخطاب الوجوب والحرمة اما الخطاب نفسه فلا يعبر عنه بالوجوب وانما يقال ايجاب فتقول اقيم الصلاه اقيم الصلاه ايجابا اللفظ نفسه ايجاب مدلوله الوجوب مدلوله الوجوب حينئذ يرى العطار أو من اعترض من اعترض يرى ان الاثر المترتب على الخطاب هو الاليق بان يعرف به الحكم الشرعي مما هو من صفات فعل المكلف لأن لا نفس الخطام الذي هو من صفات تعالى أجيب بأن الوجوب هو نفس الخطاب الذي هو عباره عن قول القائل افعل ولا فرق بينهما بالذات يعني الوجوب الانجاب لا فرق بينهما بالذات بل بالاعتبار فإن ذلك القول افعل إذا نسب للحاكم المتكلم مصدره وهو الله عز وجل يسمى ايجابا وإذا نسب إلى محل الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا وهكذا بقيه الاحكام يعني رجع الى ما ذكره سابقا في سبب الخلاف بين الفقهاء والاصوليين في تعريف الحكم ولذلك نؤكد بأن تعريف الاصوليين اليقى بمذهبهم بما يبحث فيه الاصولي لكن من حيث العمل لا انما يكون تعريف الفقهاء اليا تنبه لهذا وقيل في الجواب أن الكلام على تقدير مضاف أي اثروا الخطاب قال العطار هذا ولو حمل الخطاب على ما خطب به أي ما ثبت بالخطاب وهو الاثر المترتب عليه كوجوب الصلاه مثلا حينئذ يراد بالحكم ما حكم به لم يلد شيء من ذلك والجواب الأول اولى قال الفتوحي بشرح المختصر مؤكدا ما قاله العطار فنحو العطار لكن حيث المعنى فنحو قوله تعالى اقيم الصلاة, الصلاه يسمى باعتبار النظر الى نفسه التي هي صفه لله تعالى ايجابا نحو اقيم الصلاه يسمى باعتبار النظر الى نفسه التي هي صفه لله تعالى ايجابا ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف وجوبا فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار مختلفان بالاعتبار والفتوحي ليس اشعريا فترى العلماء تارة يعرفون الايجاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين فينتبه وتارة زيد على ذا انتهى كلام فتوحي وتارة يعرفون الواجب ففرق بين الايجاب والوجوب والواجب اذ الواجب هو فعل المكلف صفته وام الوجوب فهو صفه للدليل او مدلول الدليل يعني لا تعلق بفعل مكلف فإذا صلى المكلف تقول فعل واجبا ولا تقول فعل وجوبا ولا اجابا كذلك إذا صلى تقول فعل واجبا فعلت الواجبه ولا يصح ان تقول فعلت الوجوبه لان الوجوب هذا متعلق بالنص دليل فتقول اوجب الله الصلاة فوجبت وجوبا ففعلت واجبا اوجب الله الصلاة ايجابا ها ووجبت الصلاه وجوبا اذا وجبت الصلاه وجوبا ليس هو فعلا مكلف وان متعلق يعني بالنظر الى فعل مكلف ففعلت الواجبه الذي هو الصلاه الذي هو الصلاة وتارة يعلفون الواجب وهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع فعلهم ومثله الحرام أو المحرم فهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع تركهم فإن قيل اخذ الخطاب جنسا للحكم يفيد أن ما ثبت بالقياس أو نحو القياس ليس من الحكم مع انه منه خطاب الله يعني كلام الله لا شك أننا نبحث عن الحكم الشرعي والحكم الشرعي ليس محصورا في القرآن ليس محصورا في في القران بل السنه اذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم غير خطاب الله كذلك الاجماع كذلك القياس اذا ما ثبت بالقياس هل يسمى خطاب الله حينئذ كيف ندخل الاحكام الشرعيه الثابتة بالقياس في هذا التعريف ولذلك ارد اعتراضا أخذ الخطاب جنسا للحكم يفيد أن ما ثبت بنحو القياس يعني بالقياس ونحوه وهو الاجماع والسنه ليس من الحكم مع انه منه اجيب ان نحو القياس كاشف ومظهر لخطابه تعالى وهو معنى كونه دليل الحكم يعني أننا نجعل الخطاب جنسا في الحكم ثم نقول هذا الجنس الذي خطاب الله عز وجل دل عليه امران اولا مباشرة وهو كلامه جل وعلا وثانيا بواسطه وهو السنه والاجماع والقياس فهذه ليست هي خطاب الله عز وجل ولكنها كاشفة ولكنها كاشفة وهذا فيه شيء من النظر اجيب أن نحو القياس كاشف ومظهر لخطابه تعالى وهو معنى كونه دليل الحكمه دليلا الحكم اذا خطاب الله المتعلق عرفنا المراد بالخطاب عرفنا ما أخذ الاشاعره هنا فانتبهوا ونقول الخطاب جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء كان من الله تعالى او من غيره ولما اضيف الى لفظ الجلاله خطاب الله اخرج خطاب الإنس بعضهم لبعض وأخرج خطاب الملائكه للملائكه أو للإنس وأخرج خطاب الجن ونحو ذلك فكل خطاب غير خطاب الله عز وجل فقد اخرج به بالإضافة لأن الاضافه هنا قيد يعني للاحتراز وقولنا في التعريف خطاب الله بالإضافة قيد اخرج به غيره سبحانه من الانس والجن والملائكه وخطاب هؤلاء في الشريعه هل تسمى احكاما الجواب لا لا تسمى احكاما كما سياتي لا حكم إلا, إلا لله ان الحكمه الا لله فان قيل ان الاضافه هنا الى لفظ الجلاله اخرجت التعريف عن كونه جامعا وان اورده محل ويره بنان انه ليس بجامع بناء على عدم التقدير السابق خطاب الله اذا لم يشمل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاجماع ولا القياس ولا ولا قياس لنا جوابا لنا جوبان. إما أن يقال أن هذه ترد إلى خطاب الله عز وجل فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي وحين راجع الى خطاب الله الاجماع لابد له من مسند كتاب أو سنه اذا رجع إلى خطاب الله عز وجل القياس لا يصح القياس إلا على اصل ثابت اما بكتاب أو سنه او اجماع اذا رجع الى خطاب الله عز وجل اذا بالتاويل دخلت في خطاب الله عز وجل. او نقول نقول نعم بأن خطاب الله أخرج ما ذكر فنغير الحد فنجعل الاضافه هنا إلى الشرع فنقول خطاب الشرع ولذلك بعضهم يرى أن التعبير الأدق ان يقال خطاب الشرع فيع وكل اكل الوجهين جائز اما على التاويل تاويل صحيح وإما على التغيير اذا خطاب الله عز وجل لو قلنا خطاب الشرع لا اشكانا فيه المتعلق هذه صفة للخطاب خطاب الله المتعلق صفة لخطاب الله اسم فاعل من تعلق الرباعي وما له تعلق خطاب الله المرتبط بفعل المكلف هذا من باب المعنى اللغوي معنى اللغوي تعلق الشيء بالشيء يعني ارتبط به واما التعلق بالمعنى الاصطلاحي هو ما أشار إليه البنان في حاشيته وكذلك خذه الشيخ الامين في نثر الورود بقول المراد بتعلق الخطاب بشي بيان حاله بيان حاله من كونه مطلوب الفعل أو الترك أو ماذونا فيه المتعلق بفعل المكلف فعل المكلف ما يصدر عن المكلف اقواله وحركاته وافعاله وطروقه هذه منها ما هو مطلوب الفعل ومنها ما هو مطلوب الترك ومنها ما هو مخير فيه خطاب الله تعالى وخطاب الشرع إذا ارتبط بفعل المكلف ليبين أن هذا الفعل منك مطلوب الفعل أو مطلوب الترك او ماذون فيه هذا معنى التعلق هذا معنى التعلق حين اذا الخطاب هنا مبين لصفه فعل المكلف ما حكمه بالشرع هل هو ايجاب هل هو تحريم هل هو تغيير او نوع ذلك أو نحو ذلك حينئذ المتعلق المراد به أن يأتي خطاب الله عز وجل متعلقا بفعل المكلف يعني ما يصدر عن المكلف من قول وغيره يبين أن هذا الفعل مطلوب الترك أو مطلوب الفعل أو ماذونا فيه قال الصيروتي في شرحه على الكوكب قوله المتعلقا أي الذي من شأنه أن يتعلق المتعلق بالفعل أو بالقوى إن قلت بالفعل لازم الدوران لزم الدوران إذا المتعلق بفعل المكلف إذا الذي من شأنه أن يتعلق فهو مجاز من تسمية الشيء بما يؤلو إليه وإلا فالحكم قديم وهو ثابت قبل التعلق الحادث الحكم قد يكون صحيحا ولكن التعليل قد يكون فاسدا ولذلك الحكم الذي ذكره ذكر الفتوح نفسه في شرح المختصر لكن علل بتعليل اخر لان المتعلق هل هو خطاب الله تعلق بفعل بفعل المكلف بالفعل او بالقوه نقول بالقوه ولا شك لكن هل لكون الخطاب قديم وفعل المكلف حادث قل لا ليس نهذا وانما لكونه يلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما لا يكون حكما خطاب الله قبل أن يتعلق بفعل المكلف هل يوصل بكونه حكما او لا يقول يوصل بكونه حكما لو قلنا بالفعل لا يكون حكما إلا إذا تعلق بالفعل اذا قبل أن يتعلق ينفع عنه كونه حكما شرعيا وليس الأمر كذلك انظر التعليل اختلف لاختلاف العقيدتين نعم اذا قول الصيغ المتعلقة الذي من شانه أن يتعلق نعم هذا صحيح لكن التعليل بقوله الحكم قديم وهو ثابت قبل التعلق حادث هذا فيه نظر والصواب ما علل به الفتوحي بقوله وإلا فيلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما فصرح الغزال في المستصفى بجواز دخول المجاز والمشترك في بالحد إذا كان السابق مرشدا للمراد يعني متعلق جعله بالمعنى المجازي وخطاب الله بمعنى المخاطب جعلناه بالمعنى المجازي ولا اشكاله في المجاز اذا كان ظاهرا ومستعملا في لسان العرف حينئذ ادخاله بالتعريف لا اشكاله فيه لا لا اشكال اما المجاز الذي لا يكون ثم عرف عند المعرفين او باب العرف حينئذ لا, لا يدخل فيه في الحدي قوله بفعل المكلف هذا جرم مجرم متعلق بماذا المتعلق بفعل المكلف الفعل له معنيان معنا لغوي ومعنى عرفي معنى عرفي الفعل لغه ما يقابل القول واعتقادا والنيه هكذا عرفه الفتوحي ما يقابل القول واعتقاده والنيه هذا في اللغة يعني القول لا يسمى فعلا واعتقاد لا يسمى فعلا والنية لا تسمى فعلا لا تسمى فعلا عين عمل الجوارح هو الذي يختص بالفعل هو الذي يختص بالفعل كانه يقول ما يظهر عن الإنسان اربعه اشياء اما نيه واما اعتقاد وإما قول واما عمل الجوارح عمل الجوارح هو الذي يسمى فعلا هو الذي يسمى فعلا لكن القول يسمى فعلا كذلك على الصحيح أنه يطلق عليه أنه فعل ولذلك قال تعالى زخرف القول غروره ولو شاء ربك ما فعله ذكر الأمين في المذكره ياتي في قضية الكف وأما في العرف فكل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول او فعل أو اعتقاد او نيه يثق عليه أنه انه فعل فالمراد بفعل المكلف هنا بالمعنى الثاني وهو كل ما يصدر عن المكلف كل ما يصدر عن المكلف سواء كان قولا أو اعتقادا أو فعلا بالقو... بالقلب أو كان عمل بالجوانح او نيه هذه كلها تسمى افعال ويتعلق بها الحكم الشرعي فياتي الحكم فياتي الخطاب خطاب الله تعالى مبينا لهذا القول هل هو واجب او محرم أو مكروه وقل ذلك في سائر الافعال فالمراد في متعلق الخطاب هنا الأعم من القول والاعتقاد لتدخل عقائد الدين والنيات والعبادات والقصود عند اعتبارها فالفعل في التعريف المراد به الفعل العرفي لا الفعل اللغوي لا الفعل اللغوي في غالب الاستعمال ان الفعل اللغوي لا يطلق على القول والنيه والاعتقاد صحيح اطلاقه لكنه على قلة على القول اذا المراد هنا ما يتعلق باعتقاد المكلف وبفعل المكلف اذا يشمل ما ذكرناه سابقا إن كنتم على ذكر منه أن الحكم الشرعي نوعان حكم شرعي اعتقادي وحكم شرعي عملي لا يخرج الحكم الشرعي عن هذين الامرين فالاول ما يترتب عليه حصول علم الذي هو الاعتقاد والثاني ما يترتب عليه حصول عمل اذا هذا الحد المتعلق بفعل المكلف لا يختص بواحد من هذين النوع بل يشمل النوعين حينئذ الحكم المراد به هو مطلق الحكم الشامل للنوعين المذكورين السابقين ولا يختص بالحكم العملي دون الاعتقادي ولا الاعتقادي دون العمل لان تخصيص الحكم الشرعي بكونه فقهًا باعمال الجوارح او بالاحكام العمليه هذا الصلاح واما الحكم الشرعي حكم الله تعالى الذيعناه بقولنا الحكم الا لله دعاء يشمل كل ما يتعلق بفعل مكلف ولذلك العقيده نقول يجب اعتقاد كذا ويحرم اعتقاد كذا حينئذ نقول تعلق بها الحكم الشرعي اذا الحكم الشرعي أعم من الفقه اعم من من الفقه اذا الفقه هذا خاص بالحكم العملي وأما تعريف الحكم الشرعي عند الاصوليين فيما وقفت عليه دون استثناء انهم يعنون به النوعين فلا يختص بواحد دون الاخر ولذلك قال في شرح المختصر فالمراد في متعلق الخطاب هنا الاعم من القول والاعتقاد لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات والقصود عند اعتبارها فالفعل في التعريف المراد به الفعل العرفي فقوله بفعل المكلف اي فعل المكلف يعني جنس فعل المكلف فيصدق على الواحد والمتعدي هذه مساله اخرى فعل المكلف لماذا قال المكلف قد عبر بعض ب افعال مكلفين بالجمع اقول نقول المكلف هنا ويراد بها الجنس أي فعل جنس المكلف المتعلق بفعل جنس المكلف الصادق بالواحد والأكثر لماذا لان من خطاب الله تعالى ما لا يتعلق إلا بواحد فاذا قلت المتعلق بافعال المكلفين لم يدخل ما تعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد ولا يشركه غيره بالتا في هذا الحكم خرج عن كون حكم شرعيا وهو حكم شرعي اذا نقول بفعل المكلف نفرده ناتي بالافراد لماذا ليشمل المتعدد والواحد فيصدق على الواحد والمتعدد قال في حاشيه العطار لان المكلف اسم مجمع ظن انه اسم جنس يصدق بالقليل والكثير فالتعبير به اولى من التعبير بالمكلفين لظهور المراد في الجنس دون الجمع قاله العطار رحمه الله تعالى ويشمل كل ما يصدر عنه من افعال القلوب والجوارح سواء منها الاعتقادات والعبادات أو المعاملات والمكلف من هو المكلف سياتي معنا تعريف التكليف وما يتعلق به من من شروط ببصر ان شاء الله تعالى لكن المكلف المراد هنا به البالغ العاقل الذاكر غير الملجا غير الملجا لا من تعلق به التكليف وإلا لزم الدور والا لزم الدور لماذا لانه بتعلق خطاب الله تعالى به صار مكلفا نحن نتحدث فيما هذا الحكم الشرعي التكليفي فيسقط على الاحكام خمسة حينئذ من هو المكلف الذي تعلق به خطاب الشرع ما هو ما هو خطاب الشرع أو ما هو الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من هو المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي وتبقى في دوامه حينئذ نقول المراد بالمكلفون لا نفسره بما اتصف بصفه التكليف وإنما نقول المراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجين لا من تعلق به التكليف وإلا لزم الدور اذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف الا بمكلف ايضا المكلف اسم مشتق مفهومه مركب من الذات والوصف كما هو حال المشتقات وتعاقل المفهوم المركب متوقف على تعاقل كل من جزئيه يعني الذات وكونه متصفا بصفه التكليم والتكليف أحد جزئيه فلا بد من التاويل لا بد من من التاويل وافراد المكلف اولى من قول بعضهم بافعال المكلفين ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكالحكم بشهاده خزيمة جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين وفي قال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه راب داوود وإزاء عناق او الانثى من ولد المعزى قبل استكمال الحول في الأضحية لابن برده حيث قال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لغيره ولا ترجو عن غيره اتفقون عليه فدخل في التعريف المكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والاكثر من, من الواحد وتقييد الخطاب بكونه المتعلق بفعل المكلف المتعلق هذا ليس بوصف للاحتراز لأنه صفه لازمة للخطاب وإنما يحصل القيد بماذا الاحتراز بفعل المكلف اذا اول القيود كما قال بعضهم هو فعل مكلف هو فعل مكلف واما قول المتعلق هذا لا يحترز به لماذا لانه وصف لخطاب الله والوصف هنا لازم وليس منفكا عنه وتقييد الخطاب بكوني متعلقه بفعل المكلف أخرج خمسه اشياء الخطاب المتعلق بذات الله تعالى وصفته وفعله وبذوات المكلفين والجماد هذه لا بحث للاصوليين فيها وانما ينظرون إلى الخطاب المتعلق بفعل المكلف ما عدا من انواع الخطاب لا بحث لهم فيه البت لأن كلام الله عز وجل انواع منه تعلق بذاته يعني بعض كلامه تعلق بذاته وبعض كلامه تعلق بالجمادات وبعض كلامه تعلق بالحيوانات وبعض كلامه تعلق بصفاتي او اسماءي وبعض كلامي تعلق بفعل المكلف الذي يعني الاصوليين هو النوع الاخير بشرطه فالاول ما تعلق بذاته نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا اله الا هو والثاني ما تعلق بصفته نحو قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا خطاب الله لكنه ما تعلق فعلى مكلف الثالث ما تعلق بفعله الله خالق كل شيء الرابع ما تعلق بذات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقكم من نفس واحدة هنا تعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث انه مكلف ويدمن من حيث الاخبار عن صفه فعل مكلف كوني مخلوقا لله تعالى الخامس ما تعلق بالجماد نحو ويوما نسير الجبال جبالا ونتعلق بماذا بفعل بالجماد تعلق به بالجماد وقوله من حيث انه مكلف حيث للتقليد وفي بحث طويل اتىنا تعالى من حيث انه بكسر الهمزه على الصحيح وجوز بعضهم الفتح من حيث انه مكلف أي ملزم ما فيه كلفه ملزم ما فيه كلفه وهكذا فسره المحل هنا وله تاويل خرج به مدلول ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف يعني خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على مرتبتين منه يتعلق بفعل المكلف على جهة انه مكلف يعني ملزم مطلوب الفعل أو الترك أو التخير هذا نوع نوع آخر ليس من جهة كونه مطلوب الفعل أو الترك وانما من جهة الإخبار عن صفة فعل مكلف فقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ما تعملون هنا تعلق بماذا بفعل مكلف لكن من حيث ماذا لا من جهه كونه مطلوب الفعل او الترك وانما من جهه الاخبار بان افعال المكلفين او العباد مخلوقه لله عز وجل وقول من حيث انه مكلف خرج به مدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث انه مخلوق لله عز وجل يعني اخبار لا من حيث تكليفه وقوله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون اثبار انها صادره عنهم وليس فيها طلب ايجاد فعل أو ترك وقيل الاولى أن يقال المتعلق بفعل العبد متعلق بفعل العبد لماذا لأن الصبي تعلقت به بعض الاحكام الشرعيه والمجنون قد تعلق ب... قد تعلقت به بعض الاحكام الشرعيه فاذا قلت المكلف خرج الصبي وخرج المجنون اين ماذا نصنع قيل الاولى قال المتعلق بفعل المكلف ليعم ما ذكر يعني السامق جوابه مقال قال المحلي ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل لخطابه يتعلق بفعل غير البالغ العاقل اذا خرج الصبي والمجنون وولي الصبي والمجنون مخاطب اذا الخطاب ليس موجه للصبي الصبي ولا المجنون اذا القاعده كليه ولا اعتراض المتعلق بفعل المكلف حينئذ لم يشمل الصبي ولا المجنون يعني لا نقول بأننا باننا إلى الى هذا هذين النوعين لانه لم يتعلق بهم الخطاب اصلا وانما تعلق ب اوليائهم وولي الصبي والمجنون مخاطب باداء ما وجب فيما لهما منه كالزكاه وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمه بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحاله منزله فعله وصحه عباده الصبي كصلاته وصومه المثاب عليهما او عليها ليس لانه مأمور بها كالبالغ بل يعتادهما أو لاعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ده انتهى كلامه وهذا مراده بماذا مراده بالحكم الشرعي التكليف وأما الوضع فيتعلق بالصبي و المجنون يتعلق بالصبي و بالجنون ولذلك قلنا تعريف صاحب الجمع انما عنا به الحكم الشرعي التكليف واما الوضع فلم لم يخلو سياتي وجهه ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما سياتي بفعل المكلف كل بالغ عاقل جوابنا وانما ببعضهم دون دون بعض لأن الساهي والغافل الاصل انه مكلف لكن لوجود ما يمنع من تكليفه لابد من اخراجه من من الحادي ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجا والمكره فألف المكلف للعموم في اشخاص المكلفين المستلزم للعموم في الأحوال والازمنه والبقاع هذا لا صروفه وان امتناع تكليف الغافل تالي في الظاهر نفي للتكليف عن هذه الاشخاص من المكلفين والتحقيق يرجع ذلك إلى نفي التكليف عن البالغ العاقل في بعض أحواله دون سائرها قال العطار والوجه حمل ألف المكلف على الجنسي لانه استفيد من التعريف أن كل خطاب تعلق بجنس المكلف فهو حكم اذا المتعلق بفعل المكلف ليس كل مكلف وانما سياتي أن بعض انواع المكلفين يمتنع مع كوني بالغا عاقلا يمتنع تكليفه لما سياتي والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين